بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين الكلام فعلان في على اجزاء حج الصبي الذي بلغ قبل الوقوف بالمشعر بمعتبرة من المغيرة من أدرى فقد أدرك الحج، وقد قربنا الاستدلال بتقريبين، والكلام فعلا في الملاحظات. على هذا الاستدلال الملاحظة الأولى ما ذكره السيد في المرتقى من أن قوله من أدرك المشعر فقد أدرك الحاج كناية عن الركنية أي ركنية الوقوف بالمشعر للحاج فكأنه قال من فاته المشعر فقد فاته الحاج إذن فالمنطوق سيقى كنايه عن المفهوم ويؤيد ذلك معتبره الحلبيين عبيد الله وعمران حديث اثنين باب ثلاثة وعشرين من أبواب الوقوف بالمشعر عن أبي عبد الله عليه السلام إذا فاتت كالمزدلفات فقد فاتك الحاد فلا يصح الاستدلال حينئذ بهذه الروايه على اجزاء الحج حجه الاسلام لان مضمونها أجنبي عن محل الكلام ويلاحظ عليه أن أخذ المنطوق على نحو الكناية والمشيريه للمفهوم مخالف لاصاله الموضوعيه من دونه ولا قريناه ووجود رواية اخرى بهذا المفاد لا يصلح للقرينية العرفية على <تصفيق> تحديد المراد الجديد من هذه الروايات الملاحظة الثانية السيد يعني, السيد يعني دي يعني المفهوم يعني يقول من ادرك المشعار فقد الحج معناه انه من فاته المشعار فقد فاته الحج هو يريد يبين انه يريد يبين على انه المشعار ركنون اذا فات يفوت الحاج هو في مقام البيان من هذه وليس في مقام البيان من جهه ان لو أجرت لو أجرت فعلت و... يجزيه عن حدّة الإسلام كذلك يعني اللي يقولون هو فقط من هذه الجهاد اخرى ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص يعني ترجعون للمنطوق ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص هذا هو ال... يعني ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص ناقص والله ما بس نضطر في في العلم يعني لا. الملاحظة الثانية أن يقال بأن من أدرك المشعر فقد ادرك الحج ظاهرة في من فاتته الاجزاء السابقه ولم يدرك من الحج الا الوقوف بالمشعب وحين إذن، فمفاد الرواية هو تنزيل جماعات منزلة الحج الكامل فلا يصح يعني قال صلى الله عليه وسلم الجماعة للمسلم أحسن شيخنا فلا يصح الاستدلال بالرواية على من أدرك الحج من أول الأمر فالصبيل ولكن وقع الشك في أن حجه هل يجزي عن حجة الإسلام أم لا فإن الرواية غيرة لمن فاته الحج لا لمن أدرك الحج منه اوله وربما يجاب عن هذه الملاحظات بان هذه الجمله من أدرك فقد أدرك تستعمل في معنيين الأول الكناية عن تحصيل الشيء في آخر جزء منه كأن يقال من أدرك ركعة عفواً من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة أو من أدرك ركعة من الغدات. فقد أدرك الصلاة ففي هذا الفارض وهو تحصيل الشيء في آخر من أجزائه المستلزم لفوت الجزاء السابقه يكون المراد الجدي من الرواية هو الاكتفاء يعني من أدرك المشعار اكتفى به عن الاجزاء السابقه المعنى الثاني ان يقال المراد بالادراك تحصيل الشيء بابرز مظاهره ولوازمه كما يقال من ادرك يوم عاشوراء فقد ادرك السعاده او من ادرك الامام مثلا الحميني في حياته فقد ادرك اهل البيت عليهم السلام أو, أو من أدرك الربيع في لبنان فقد أدرك الحياة مثلا ومن أدرك <تصفيق> ومن ادرك المواكب في كربلاء فقد ادرك الثواب والاجر اذن فالمراد الجدي ان ادراك الشيء ادراك بالفرد الحقيقي منه وحينئذ فليس منظور هذا التعبير الى من فاتته الاجزاء السابقه وادعى بعض الأعلام أن هذه المعتبره وهي من أدرك المشعر، فقد أدرك الحاج ظاهرة في المعنى الثاني. فكان مضمونها هو من حضر يوم المشعر جامعا للشرائط فقد حج سواء فاتته الأجزاء السابقة أم لا وحين فيصح الاستدلال بالرواية على محل الكلام إذا <تصفيق> كما إذا أدرك المشعر وروى وقد نعم والله محيي وكلا والسلام ويلا ولكن ولكن الانفاق وحور الروايات في المعنى الثاني بقرينه السياق معتبرة عبد الله ابن المغيره حديث ستة حديث ستة باب ثلاثة وعشرين <تصفيق> من أبواب الوقوف <تصفيق> بالمشعر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق)> قال جاءنا رجل بميناء فقال إني لم أدرك الناس الموقفين إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فدخل إسحاق بن عمار بالموقفين فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، <تصفيق> فقال: إذا أدركت مزدلفة فوقفت بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر. فقد أدرك الحاج فإن ظاهر سياقها الإدراك مع قوتي الأجزاء السابقة ونظيرها هذا لا بد من يحكي بالنسبة للصبي يريد أن يقول بأن هذا الصبي لم يذكر من أنه كان لم يكن بالي، بل الآن بلغ الآن. أقول سيدنا يعني إذا قلنا أن الرواية الأولى عام، قاله هو هذه الرواية. ما إحنا الآن نرجع لنفس الرواية لتجدنا لقارينة لجدت إيش قلت لقارينة السياق وهذا الآن رجعت نفس الرواية أقرأ السياق. بس على من استظهر الاعميه زيدي. لو ادعى انها اعم نعم السياق, السياق قد يكون قرينه ولكن هذه ترجم خارجي لا يعني انه تقيد هذه الروايه بهذه الطريقه قد يدعى الأعمية. سواء ما او وفي نعم هذا تشبيه من لهذه المعتبرة المعتبره الاولى لا هي هي هي يعني محل الباع هو هذه المعتبره عن البعد من ذلك المشتبه من هو هذا ما هي خصوصا في نثر الروايه هي هي هي, هي الروايه انما احنا الان نريد نقرا حتى نعرف سياق الرواية. هي هي هي سياق الروايه اه اه سياق الروايه بس نبدي يصيرنا في دار صار والمطام من الروايات المؤيدة لذلك معتبرت محمد بن الفضيل حديث ثلاثة سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد عن الحد الذي اذا ادركه الرجل ادرك الحاج ظاهر السؤال يعني عن اخر محطات اذا ادركت ادرك الحاج عن الحج عن الحد الذي اذا ادركه الرجل ادرك الحاج فقال اذا اتى جمعا او جمع والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرك لا يعني يصير حج إفراد فدعوى يعني هذا يبقى استغهار الذي تقول نعم تتبع الروايه حددتها نعم, نعم إلى طلوع الشمس, الشمس ماذا قبل أن تدعو الشمس ماذا؟, ماذا فمن يدعي أن الروايان ظاهرة في كبرى وهي ان من حضر المشعر فقد حج سواء فاته ام لا الذي يدعبه هو الذي يحتاج الى قرينة نحن نقول سياق الرواية سياق من فاته بعض الاجزاء لا هذا الكلام ده قشل الشيخ الشيخ يقول قد يقال رواية ظاهرة في الأعان هو اللي يقول ظاهرة هو اللي يحتاج بقرنة نتمسك بالسياق. اذا فلا يصح الاستدلال بها على محل الكلام المناقشة الثالثة او الوجه ثالث نعم فلا يصح اين المعتبر بل بل لماذا مهنا قلنا الملاحظه الثانيه لصاحب المرتقى وارده بل الملاحظه الثالثه او الوجه الثالث ايضا في المرتقى وهي مؤلفه من مقدمتين المقدمه الاولى أن الشك في صحة الحاج تارة يكون من شأه الشك في ضائرية الناقص كما لو نقص بعد الاجزاء فشيحتي حجيه بسبب النقص وتاره يكون ناشئان عن الشك في وجود المانع كما في محل الكلام فإن المفروض أن الصبي قد أحرم حين صداه وكل من احرم احراما صحيحا يجب عليه اتمام النسوك بمقتضى قوله تعالى واصم الحج والعمره لله وحينئذ فوجوب الاتمام عليه قد يقال بانه مانع من وجوب حجة الإسلام إذ لا يعقل فعليتهما معان بأن يجب عليه اتمام الحج الذي احرم له وهو الحج النجبي ويجب عليه حجة الاسلام في هذه السنة فإذا لم يعقل اجتماع الوجوبين، إذا فنحتمل أن يكون وجوب الإتمام مانعاً من وجوب حجة الإسلام. فالشك في صحة الحج في المقام ناشئ من الشك في وجود المانع هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية إن نفاذ المعتبر من أدرك المشعر فقد أدرك الحاج تنزيل ناقص منزلة كانين فهي تلغي الشك في الصحة اذا كان من شاءه الناقص ولا تتكتل الغاء الشك في الصحة إذا كان منشئه الشك في وجود مانيع كما هو محل كلام، إذن, إذن فلا يصح الاستدلال بها. على محل كلامنا ويلاحظ عليه اولا بانه هذا داخل عصور اولا انه لا يحتمل ان يكون وجوب الاتمام مانعا من وجوب الاسلام والوجه في ذلك ان وجود الاتمام فرع كون الاحرام احراما صحيحا اي فرع كون الاحرام مامورا به بالامر المدبي وكون الاحرام مامورا به ندبان فرع عدم وجوب حجه الاسلام عليه اذ لو كانت حجه الاسلام واجبه عليه في هذه السنه لما أمر بالإحرام نجدان فظهر أن وجوب الإثنان متوقف على أن لا يكون مأمورا بالإسلام وما يكون هذه ايه من الايات اذن يحفظها الانسان وما يكون موقوتا على شيء فيستحيل ان يكون مانعا منه اذن فلا يقال مانعية وجوب الاتمام من وجوب حجه الاسلام وثانيا هذه الملاحظة منه قدس سره فرع الملاحظة السابقه فإننا إذا قلنا بأن مفاد المعتبرة هو تنزيل ناقص منزله الكامل فلا يصح الاستدلال بها على محل الكلام لان الحج فيه كاملون بلا حاجة الى هذه الملاحظة الجديدة. يُعتبر كان لم يكن لا البلوغ لا يغير من الحج، الحج لا يكون ناقصا في البلوغ وعدم البلوغ. نفس لا ما أتى بعض الأجزاء، ما أتى بعرفة. كيف <تصوح> <تصوح> <تصوح> يعتبر يعني عمله الحال بأنه أتا من بعض الحال؟ هو هو الشيخ إنه قال إنه صلى كل أحكام مادية وظل صلى نظير أحكام عمله لوله كيف يصنع عمله له نحن قلنا قامت تسامح على شرعية حج الصبي. بنا بنا هذا مبنى هذا هو مبنى قامت تسالم على شرعيه حج الصافي عليه عليه هذا الذي بعد أربعة أجزاء من الوسائل نشيله بل نسيت المطلب وان بأن بان مفاد الروايات هو الثمانيا اي ان من حضر المشعر فقد تم حجه فما هو المعنى الثاني للإدراك فحينئذن مقتبى إطلاق الرواية ثمانية الحج سواء كان منشأ الشك في التمانيه هو النقص او احتمال وجود المانيع الملاحظه الرابعه ما ذكره سيدنا القوئي قدس سره في المعتماد من ان مصادر الروايات هو تصحيح الحاج وما هو محل هو الاجزاء بعد الفراغ عن الصحه اذن فما هو المدعاء لا يتكتل النص لاثباته وما يتكفل النص لإثباته ليس هو المدعاء ويلاحظ عليه أن ما أفاده في المورد لا ملازمة فيه بين الصحة والإجزاء وأما في المورد الذي على تقدير صحته فهو مجزم بمعنى انه لا يتصور فيه التفكيك بين الصحه والاجزاء فلا في محل الكلام فإنه إن قلنا بأن الصدي مخافض بحجه الإسلام في هذه السنة فلا محاله يكون خطابه بحجة الإسلام كاشفا عن بطلان الإحرام النجبي فلا يتصور في حق هذا الشخص الذي بلغ قبل المشعر أن يكون حجه صحيح وليس مجزيان عن حجة الإسلام لو عدم هنيمته هذا سيأتي في قلنا نسألت أن في كيفية الحج في سوي بعد الفراغ عن أصل المسألة فحين إذن ما دل على صحة حجه فهو دل على إجزائه يأتي الكلام في مقدمة dat